أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون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 وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ما بِجَنَّاتٍ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سراضا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها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 وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ رُوحُ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ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 مت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا